بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة 114. تتبعها الوادفة 115. قلوب يومئذ واجفة 116. أبصارها خاشعة 117. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة 112. فإنما هي زجرة واحدة 113. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 111. اذهب إلى فرعون إنه طغى 112. فقل هل لك إلى أن تزكى 113. وأهديك إلى ربك فتخشى 114. الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى 111. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 113. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 فإذا جاءت قامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا